لاهية قلوبهم وأسروا النجو الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأكون السحر وأنتم تبصرون قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم بل قالوا أضغاث أحلام بل تراه بل هو شاعر بل يتنا فليتنا بآية كما أرسل الأول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 وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَّا يَأْكُلُونَ طَعَامًا وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ ثُمَّ صَدَّقْنَاهُمْ وَعْدَنَا فَأَنجَيْنَاهُمْ فَأَنجَيْنَاهُمْ وَمَن نَّشَاءُ وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ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 فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين وما طلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نستخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين بل نقذف بالحق على البعطل فيدمره فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون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 لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أم اكتقدوا من دونه آلهة قل هاتوا برها لكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون وما أرسلنا من قبلك من وسول إلا نوحي إليه إن لا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فعبدون وقالوا استخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتغى وهم من خشيته مشفقون ومن يقول منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين أَوَلَمْ يَرَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَسْطًا فَسَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ سَمِيدَ بِهِمْ وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهددون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلأ يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن ميت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموض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 وَهُوَ بِذِكْرِ رَحْمَٰنِكُمْ كَافِرُونَ قُلْ قُلْ إِنْ سَأَلُوكَ عَنْ عَذَابِ الْأَخِرَةِ فَيَقُلُونَ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ فَقُلْ إِنَّمَا عِلْمُهُ عِندَ رَبِّي وَلَا لو يعلم الذين كفرو حين لا يصفون عوجهم النار حين لا يصفون عوجهم النار ولا عذورهم ولا عذورهم ولا هم ينصرون بل تأكين نوقته فتباهوا فلا يستطيعون ردا فلا يستطيعون ردها ولا هم ينبرون ولقد استهزئ بأثلم من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم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 لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يسحبون بل مثعنا هؤلاء وآباءهم حتى قال عليهم العمر أفلا يرون أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون ولئن مسكهم نفحتهم من عذاب ربك لا يقولون لا ويننا لا يقولون لا ويننا إن كنا ظالمين ونضع موازين القصة ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وَإِنْ كَانَ مِنْ قَالَ حَبْتِ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَأْ بِنَا حَاسِبِينَ وَلَقَدْ أَتَيْنَا مُوسَى وَنَارُنَا الْقُرْآنَ وَضِيَاءَ وَبِكْرَ الْمُتَقِيِّينَ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 قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهم وأنا على ذلك من الشاهدين وتم الله لأكيدن أصمامكم بعد أن تولوا مدبرين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 وَوَلَدْنَا بَنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ بَنِينَ وَكُلًا جَعَلْنَا صَالِحِينَ وَجَعَلْنَاهُمْ أُمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عبادين ولوق أن آتيناه حكم وعلم ونجينا ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إن 119. وإنهم كانوا قوم سوء تاسقين 110. وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين 111. ونوحا إذ ناذا من قبل فاستجبنا له, فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم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 إذ نفشت غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من داءكم فهل انتم شاكرون ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمري تجري بأمري إلى الأرض التي باركنا فيها وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَانِينَ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَنصُونَنَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ دَالِ وَكُنَّا لَهُم حَافِظِينَ فَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ إِنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما فيه من ضرر، وآتيناه أهله، وآتيناه أهله وملهم معهم رحمة من عيدنا، رحمة من عيدنا وبيكرا للعبادين.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 وَزَكَرِيَا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَدَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِدِينَ فاستجبنا له ووهبنا له يحيا وأصلحنا له زوجا إنهم كانوا مسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا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 فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا تَخْفَانَ لِسَاعِ تَلَا تَخْفَانَ لِسَاعِهِ وَإِنَّ لَهُ كَاتِبُونَ وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدد ينسلون واغترب الوعد الحق فإذا هي شاقصة أبصار الذين كفروا فإذا هي شائصة أبصار الذين كفروا ياويلنا قد كنا في غفلة من هذا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين إن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 زفير وهم فيها لا يسمعون إن الذين سبقت لهم من الحسن أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيثها لا يسمعون حسيسها وهم في مشتهى أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقىهم الملائكة وتتلقى عم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطو السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده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 سَوَّلْنَهُ فَقُلْ آتَنتُكُمْ عَلَى سَوَاءٍ وَإِنْ أَدْرِ وَإِنْ أَدْرِ أَقْرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ وَإِنْ أَدْرِي ن عَنْهُ بِذَنَةٌ لَّكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ قَالَ رَبِّ حَقٌّ بِالْحَقِّ وَرَبُّنَا الرَّحْمَٰنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ